إلا أن قالوا هؤلاء من قرأتكم إن لهم أشقيا يتقهر فألجئناه وأهلهم إلا مؤتمن وأهله كان في الغابرين وأنظر عليهم ما فر فر كيف راكبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيفا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من ملال ضير قد جاءت فرابينة من ربكم فأوفوا الكيل ولا تفسدوا في الأرض بعد إشلاعها ذلك الخير لكم إن كنتم أمنين ولا تقعدوا بكل شراط تعدون وتشدون عن سبيل الله أن أمن به واذكروا إذ كنت قليلا فتسركوا وراغروا كيس كان عاقبة المسكين وإن كان طراء فتن منكم آمنوا بالذي رسلت به وطار فَاصْرِفْ عَنَّا جَهْلَ الْفَشْلِ وَمَتَى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ